صِاطَ ال الذيينَ أََّ عَتَ عَلَيْهِم غَيير المَوْضُوبِ عَلَيهِم ولا الضالين آمين الضَّ آم وَلَقدَد آتَن دَود يَا جِبَالُ أَوْحِي بِمَا عَهْوَ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ انْعَمْ لِسَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ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 حَرِفًا وَتَمَاثِيلَ وَجْفَانٍ كَالجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ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 وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ